114. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 115. فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون 117. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا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 يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشارفين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون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 إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئثكن آلهت دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم.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 116. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم 118. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك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 فآمنوا فما تعمناهم إلى حين فاستفتهم رَبِّكَ البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إنسا وهم شاهدون ألا إنهم من إثهم لا ولد الله وإنهم لكاذبون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 وما منا إلا له مقام معلوم وإن لا نحن الصافدون وإن نحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين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 وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون